بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينَ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ دَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 وَلَوْ فَ تَحنَ عَهِ بَبَ مِنَ السَّمَ فَظَلنُ فِيهِ عْجُون لَقالُونَّ مَا سُكِ رَدتَّ بصَر نَابَ نَحْنُ قَومم مسح وَلَقدَد جَ عَنَا فيِي السَّمبُروجَ وَزَيَّ هَال وَحافظناهاَا مِن كلُ شَطان غجم إِلاا مَ نستَقَ السَّم فَأت بَم شِهابُ مُبين والالأَضَ مَ دَدنها وَأَلقَنَ فيِيهَا رواس وَبَنا فيِيهَا مِن كلُ شيءَ مزون وَجعلنا لك مَا عَايَشَ مَن لَّسْتُم لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 إني خالق بشرا من صلصال من حمى مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا يكون مع الساجدين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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِخَارِجِينَ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 قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قالا بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قَالُوا مَن يَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا لِقَوْمِ لُوطٍ إِنَّا لَنُجِّئُهُمْ إِلَٰمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم وَلَا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرها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 فعلين العمكَ إِهُم لَ فيِي سَكررَتِهِم مع فَخَذَتُ مُ الصَّيحَةُ مُشقينَ فَجَعلن عَهَا سَافِها وَأَمطَرنَا عَلَيهِم وَأَمْطرَرنَا عَلَيْهِم حِجَةً مِسجيل إِ فيِيذَاركَ وَإِنه لَ بِسَبيلٍ مُقين إِ فِي ذَلِكَ لَتَمُؤننينَ وَإِن كَانَ أأَصْحابُ اللَكَةَوالِمين فَتَ قَمنا مِنهُم وَإِهُ مَا لَ بإمامٍ مُبين وَلَقدَدَ كَذَّبَ صحابُ الْ الحجر الحجرِمُرسَرين.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 الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أنك يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ